قال كذلك قال ربك هو عليم

あゃあ。

Welcome to the...

فخلف من شركه الهدى ل ش ا ك ت ب ع و ا ي ه غير ل ربحيه ذات من مضمون اجتماعي ن ن

جنات عجل التي و ع د ا ل ر ح م ن ع ب ا د ه ب ا ل غ ي ب إنه كان ل ع د ماتيا ل ا ي س م ع و ن ف ي ه الاسلاميه ا لا س م ع و ن ف ي ا نهو من قبل

وما نتنزل الا بامن ربك لهما

حيا. أولا شركه الهدى إ ن ن ن ن س ا أ ق ر ك ه دعويه ل م ك غير ئ ا ربحيه ذات مضمون ن اجتماعي

ثم <تصفيق> لنا

إ ل م و ا ل ل ه ك ا ن ع ل ى ربك حتما مقصيا ثم ن ن ج ا ب ل ذ ي ن للعلوم ا ل ا س ل ي ه م آ ي ا ا بينات ت ن

قال ا ل م و ك ف ر و ا ل ل ذ ي ن آ م ن و ا أي ا ل ف ر ي ق للعلوم ق ا ل ا و أ ح س ن ل ا م نجنا ب ي ا

و شركه الهدى شركه دعويه م غير د ا ألم ر ل ش ي ا ه ذ ا ل ك ا ف ر ي ن ت اجتماعي

م و س و ع ر النابلسي للعلوم الاسلاميه

م ا ي و ع ه النابلسي ر ح م للعلوم ا ا ل ا أنت ا ل ر ا م ي ه

إ ِ ن َّ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا وعملوا ََِ الصالحات س َ ي َ ج ْ ع َ ل ُ و ه م